عشق لف الكوفية ونعلك صورة اختيار فتحا وفتحاوية احنا رجالك يا بعمار عشق لف الكوفية الزلزال حس الارض وغني لي صوت الفتحا ويشلال يوم العركه بيعلينا فتحا وينك الزلزال حس الارض وغني لي صوت الفتحا ويشلال يوم العركه بيعلينا حاول وحد الدموع عقيده في دمي روح الاختيار قيدي يا نار قيده الضفوره سافت حاول وحد الدموع عقيده تحيا تحيييي و اسرة رواني لمريد راجع مش اكيده الأقصاه و الفتحة لييموتين احلى تحييي للاصرة ام رواني راجع ع homework او الفتحة لييموتين